المتبايعين والمراد بالمتبايعين البائع والمشتري اذا اختلفا في قدر الثمن والسلعه موجوده او اختلفا في قدر الثمن والسلعه تالفه ويأتي بيان هذا إن شاء الله نعم إذا اختلف في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالف لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع او يتردان البيع رواه ابن ماجه، وفي لفظ تحالف اذا اختلف في قدر الثمن والسلعة قائمة يعني موجودة تحالف يعني يقول البائع انا بعت عليك هذه السلعة بعشرين فيقول المشتري لا انا اشتريتها بخمسة عشر واختلف في هذا فلا يخلو ان كانت السلعة موجودة او كانت السلعة تالفة يعني شيء ماكل ما وأكل او شيء تعرض له تلف حيوان مات او ذبح او غير ذلك يقول تحالفا يعني لان كل واحد منهما مدعي ومدعا عليه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر اذا وجد لاحدهما بينه عمل بها اذا قال البائع انا بعت بعشرين وقال المشتري لا انا اشتريت بخمسة عشر نقول للبائع اولا بينتك يقول عندي شهود فلان وفلان موجودون حال البيع ويسمعونني أقول هذه السلعة بعشرين وما أطريت وما ذكرت الخمسة عشر ابدا وما بعت مثل هذه السلعة بخمسة عشر أنا لو وجدتها بخمسة عشر اشتريتها يقول المشتري أنا ما أخذتها إلا على أساس انها بخمسة عشر ولا بعشرين لا حاجة لي فيها لكن انا اخذتها بخمسة عشر على انها نازل بقيمتها فانا رغبت فيها واختلف نقول اذا كانت السلعة قائم اولا بينتك ايها البائع نقول نعم عندي فلان وفلان يشهدان فاذا شهد ان فلان باع السلعة بعشرين عمل به ولا نظرنا للاخر ما وجدنا بينه أو وجدنا بينه لكل واحد منهما البائع أحضر شاهدين أنه باع بعشرين والمشتري أحضر شاهدين أنه اشترى بخمسة عشر تساقطتا لأن البينتين إذا تعارضتا أسقطت إحداهما الأخرى نرجع إلى التحالف نقول تحلف أيها البائع بالله العظيم أنك ما بعت بعشرين ما بعت بخمسة عشر وإنما بعت بعشرين يقدم النفي اولا يحلف بالله العظيم أنه ما باع بخمسة عشر وإنما باع بعشرين حلف البائع أنه ما باع هذه السلعة بخمسة عشر وإنما باعها بعشرين نقول تعال أيها المشتري ترضى بيمين البائع فخذ السلعة بعشرين وانتهيته ما ترضى فأنت تحلف أنك ما اشتريت السلعة بعشرين وإنما اشتريتها بخمسة عشر قال أرضى بيمينه ما دام حلف فأنا أخذها بعشرين تم الأمر وانتهى ما رضي بيمينه قال لا أنا متأكد أني ما شريت هذه السلعة إلا على أساس أنها بخمسة عشر فنقول احلف مثله احلف على نفي ما أثبته وإثبات ما أردت أنت فيقول المشتري والله ما اشتريت السلعة بعشرين وإنما اشتريتها بخمسة عشر حلف المشتري بأنه ما شرى بعشرين وإنما اشترى بخمسة عشر نعم تحالف إذن انتهى الامر رد السلعة وخذ راهمك ان كنت دفعت شيئا منها رد السلعه على صاحبها وخذ دراهمك ما الدليل على هذا لماذا لا نلزم احدهما بقول الاخر نقول ان وجدنا بينه مع احدهما الزام الاخر بالبينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ما وجدنا بينه نحلف الاثنين نحلف الاول الرضي الثاني بيمين الاول وانت وقبل السلعة فبها وإلا نحلف وترد السلعة ويأخذ المشتري دراهمه التي دفعها لما روى ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف البيعان البيعان المراد بهما البائع والمشتري وليس بينهما بينه ان وجدنا البينه فهي عليها الحكم والبيع قائم يعني السلعه موجوده والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البايع لان في هذا رجعنا الى قول البايع ردينا السلعه القول ما قال البايع وبهذا التحالف قلنا القول ما قال البايع لأن رددنا السلعة ورددنا القيمة على المشتري ورددنا السلعة على البائع أو يترادان البيع إن رضي المشتري بقول البائع فبها وإلا إذا لم يرضى فيترادان البيع المشتري يرد السلعة والبائع يرد الثمن على صاحبه او يتراد دان البيع رواه ابن ماجه وفي لفظ تحالف يعني كل واحد يحلف للاخر نعم ولان البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع والقول قول المنكر مع يمينه لان كل واحد منهم يدعي وينكر البائع يدعي أنه باع بعشرين وينكر أنه باع بخمسة عشر والمشتري يدعي أنه اشترى بخمسة عشر وينكر أنه اشترى بعشرين فكل واحد منهما مدعا ومدعا عليه فالبايع يدعي عقدا بثمن بثمان كثير الذي هو العشرين ينكره المشتري المشتري ينكر العشرين يقول خمسة عشر والمشتري يدعي عقدا ينكره البايع المشتري يقول بخمسة عشر وينكر البايع ذلك القول قول المنكر مع يمينه كل واحد منهم مدعي ومنكر والقول قول المنكر بيمينه كل واحد منهم يحلف ونرجع السلعة إلى صاحبها نعم ويبدأ بيمين البائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع نبدأ أولا بيمين البائع لان اذا بدانا بيمين البائع يحلف انه ما باع بخمسه عشر وانما باع بعشرين ربما المشتري يكتفي بهذه اليمين وياخذ السلعه بعشرين ونختصر الموضوع كل ما امكن اختصاره وعدم اشغال القضاه والمحاكم فهو اولى فاليمين الاولى يمين البائع يمكن المشتري إذا سمع يمين البائع اقتنع بأنه ما باع بهذا السلعة بهذا القيمة وإنما باع بكذا فيأخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع لأنه منكر لما قاله المشتري نعم ولأن جنبه أقوى لانهما اذا تحالف رجع المبيع اليه ولان جانبه اقوى لانه اذا تحالف رجع المبيع اليه رجعت السلعه له ايه سترجع عليه فجانبه اقوى فهو يحلف فان قنع به المشتري فبها والا يحلف المشتري مثله ثم ترجع السلعه الى البائع فكانت البداية به اولى فكانت البداية به أولى وبعض العلماء يرى البداية بالمشتري كذلك يقول اولى لأن البائع ربما قنع بالبيع إذا سمع يمين المشتري ولكن القول الأول هو الذي يضده الدليل كصاحب اليد فكانت البداية به اولى أي بالبايع كصاحب اليد لأن صاحب اليد هو الذي عليه اليمين فهو المنكر عبارة نعم. ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات لأنه يدعي عقدا وينكر آخر فيحلف عليهما ويقدم النفي فيقول والله ما بعته بكذا ولقد بعته بكذا ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات واليمين على حسب ما يطلبها الآخر فإذا كانت اليمين لشخص ما فهو حسب ما يطلب اليمين والقاضي يستجيب لذلك لأنه هو الذي له اليمين ومن حقه أن يملي اليمين على المنكر فيحلف لأن اليمين شأنها عظيم وخطر عظيم على من حلف يمينا كاذبة من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من اراك يعني عن سواك إذا حلف عليه وهو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان وكثيرا ما يحصل في المحاكم إذا حلف المرء يمين كاذبه كثيرا ما يعجل الله له العقوبة قبل أن يخرج من المحكمة إما أن يسقط ميتا أو يسقط به شلل أو شبه ذلك يفضحه الله جل وعلا إذا كذب واستهتر بحق الله جل وعلا وظلم أخاه المسلم الله جل وعلا قد لا يمهله والله جل وعلا يمهل ولا يهمل حتى لو أمهله في الدنيا فالعقوبه تنتظر في الدار الآخرة لكن كثيرا ما يكون مثل هذا يعاجل بالعقوبة كثيرا ما يقال فلان حلف عند القاضي فسقط ميت سقط به شلل سقط فيه غيبوبة وهكذا بسبب الاستهتار بحق الله جل وعلا لأن المسألة ليست مسألة مال أو ظلم لمسلم هذا كل شأنه عظيم وخطر حتى ظلم المال وإن كان كما قال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك فما يجوز للمسلم أن يستحل مال أخيه المسلم لكن فوق هذا وذاك في استهتار بحق الله جل وعلا يعلم أنه يحلف يمين كاذب ويكذب ويتجرى على اليمين هذا استخفاف بحق الله جل وعلا وكثيرا ما يعاقب بالتعجيل العقوبة والعياذ بالله فليحذر المسلم أن يحلف يقول ما بيني وبين أن اخذ هذا إلا يمين بسيط اخذ يمين وأستغفر نقول الاستغفار هذا لا ينفعك لأن الله جل وعلا غفور رحيم لكن يغفر حقه أما حق الآدمي فهو مبني على المشاحة لابد من الوفاء تعطيه اياه في الدنيا أو يؤخذ منك يوم القيامة حينما لا يكون دينار ولا درهم ولا ريال ولا دينار وانما يكون بالحسنات والسيئات يقول مفلس ما عنده حسنات يزاد في سيئاته والعياذ بالله ما يضع شيء وكما قال عليه الصلاه والسلام الصحابه رضي الله عنهم اتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ما عنده شيء فقير ما عنده لا درهم ولا عنده أثاث في البيت وأمتعى وثياب ونحو ذلك ما عنده شيء هذا الفقير هذا المفلس قال لا ليس هذا هو المفلس هذا قد يكون يوم القيامة في أعلى عليين إذا صبر واحتسب ورضي بما قسم الله له وتعفف و ترك السؤال تعففا وقناعة بما قدر الله جل وعلا له هذا قد يكون في أعلى عليين لأنه إذا صبر والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ما يدخله عد ولا حصر يعطي جل وعلا العطاء الجزيل لصبره واحتسابه لكن المفلس في من هو قال عليه الصلاة والسلام لكن المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بحسنات وفي رواية أمثال الجبال له حسنات عظيمة لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت ولم يقضي ما عليه أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله هذا المفلس يأتي بحسنات يوم القيامة أمثال الجبال حسنات عظيمة له أعمال جليلة لكنه ما حفظ يده أن, أن تمتد الى الحرام وما حفظ لسانه بالغيبة والنميمة والسب والشتم وتعرض الآخرين وما حفظ نفسه بانتهاك الأموال والأعراض وقد يكون هو الدماء فيسبب هذا له الإفلاس العظيم والعياذ بالله فاليمين عند القاضي شأنها عظيم وخطر عظيم على المرء فليحذر المسلم أن يحلف إلا على شيء يراه مثل الشمس إذا رأى الشيء يقين ما عنده فيه شك يحلف يقول عمر رضي الله عنه لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله ان في يدي عصا ويشير بالعصا رضي الله عنه يقول اليمين لصارت على حق ما فيها شيء لان المرء اذا حلف بالله يعظم الله جل وعلا ويقول صدق ويقول عثمان رضي الله عنه لما توجهت اليه اليمين اعطى المطلوب وما حلف قيل له ولم قال لا يوافق قضاء او قدرا فيقال بيمين عثمان يمكن الله جل وعلا قد قدر علي او على احد من اهلي او نحو ذلك شيء فاذا حلفت قال الناس هذا شيء بيمين عثمان لا انا اتنازل عن حطام الدنيا كله واتركه ولا حلف هل السلف رحمه الله عليهم نظر في موضوع اليمين لا يستهتر ويستسهل الامر اليمين ولا تخوفه اذا كان محقا فيما يقول سعيد بن المسيب رحمه الله احد سادات التابعين والمكسرين من الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن يخطب وده رحمه الله توجهت عليه اليمين بريالين درهمين فحلف واخذت درهمين وتوجهت عليه اليمين بأربعين ألف درهم فأبى أن يحلف وما عنده أربعين ألف درهم ودخل السجن بهذا المبلغ لأن هذا مبلغ كبير فجاءه من يزوره وهو سجين فقيل له يرحمك الله بالأمس توجهت عليك اليمين بدرهمين وحلفت واليوم توجهت عليك اليمين بأربعين ألف ونحن نعرف أنك صادق وما تدعي شيئا ليس لك لما لم تحلف على الأربعين الألف وتسلم قال لا حلفت على الدرهمين لا من أجلهما ولا من اجلي لانها لا قيمه لها ولا طمعا فيها لكن الدرهم الدرهمين ستكون تدخل على اخي المسلم وهي ليست له وانا اعرف يقينا انها لي فانا خشيت انها تدخل علي تضره فانا حلفت على شان استنقذه استنقذه من الدرهمين بغير حق أما الأربعين الألف فأنا شاك فيها ما عندي فيها مثل الشمس ما عندي يقين فأنا توقفت عن اليمين وأجبرت بها وحكم علي بها لاني ما عندي يقين اني بريء منها في شك هكذا سلفنا الصالح رحمه الله عليهم في موضوع التقاضي ينظر المسلم الى اخيه المسلم مثل ما ينظر لنفسه فهو حلف لا طمعا في الدرهمين وانما انقاذ لاخيه المسلم ان تدخل عليه الدرهمان بغير حق فتضره قال احلف علشان اخذها فالمسلم اذا وثق من اليمين انه محق فيها لا اشكال في ذلك فيحلف والحمد لله واما اذا شك ولم يتيقن فلا يحلف ويترك الحق ولو غرمه في الدنيا خير له من ان يحلف يمينا غير متيقن ما تضمنته ويقدم يمين النفي فيقول والله ما بعته بخمسة عشر مثلا وإنما بعته بعشرين يقدم القول اللي في المنكر لأن أصل اليمين تأتي في جانب المنكر. بيّنت على المدعي واليمين على من أنكر. انتهى هذا ثم نقول للمشتري ما ما رأيك ما تغيرت نظرتك بعدما سمعت يمين البائع؟ قال بلا ما دام أنه حلف أنا ما نحالف. في رد يمينه وإنما أقبل ما قال انتهينا بهذا ما يحتاج أن أرد ان نلزمه باليمين قال الشريح أخذه بعشرين ولا أرد يمينه فينتهي الأمر قال المشتري لا أنا متيقن اني ما شريته بعشرين لأنه بعشرين أجده عند كل أحد وأجد أقل من العشرين لكن حينما أنا سمعته قال لي بخمسة عشر رغبت فيه لأن فيه نازل خمسة وإلا يمكن أجده بستة عشر أو سبعة عشر عند غيره فأنا قبلته منه على أساس أنه بخمسة عشر وعندي يقين على أن هذه هي القيمة الحقيقية أنا أقول احلف إنك ما اشتريته بعشرين وانما اشتريته بخمسه عشر فيحلف فاذا حلف قلنا اذن السلعه ترجع الى صاحبها الاول والمشتري ياخذ دراهمه التي دفاعا لان الاصل في اليمين انها للنفي وتكفيه يمين واحده لانه اقرب الى فصل القضاء فإنك لأحدهما لزنك يعني ما نحلفهم أول مرة على النفي ثم نحلفهم على الإثبات نحلفهم كل واحد يمين واحدة على النفي والإثبات والله ما بعته بخمسة عشر وإنما بعته بعشرين وذاك يحلف والله ما اشتريته بعشرين وإنما اشتريته بخمسة عشر نعم فانك لاحدهما لزمه ما قال صاحبه فانك لا النكول يعني الامتناع يعني قلنا للبائع مثلا احلف انك ما بعته بخمسة عشر وانما بعته بعشرين قال مثلا البائع اليمين صعبه يمكنني قلت بلساني غلط يمكن وسمع مني صاحبي اني قلت خمسة عشر أنا ما احلف ولكني ما بعتنا بخمسة عشر متيقن لكن اليمين لا اليمين صعبة لو أخسر السلعة هذه كلها ولا احلف لأنه يمكن سمع مني كلام أنا ما انتبهت له نقول إذن خذ الخمسة عشر وخلاص يكفيك نلزمه إذا نكل عن اليمين ألزمناه بما قال صاحبه نعم وان رضي احدهما بما قال الاخر فلا يمين ان قال احدهما على ادم المساله حدت الى الايمان فهذه السلعه بسيطه ما تسوى ان احلف او يحلف صاحبي حتى لو اراد هو ان يحلف من اجل خمسه ارين مثلا انا ما ارضى انا اقبلها بعشرين او بخمسه وعشرين ولا حلفه انا ارفق باخي المسلم مثل ما ارفق بنفسي ما دام انو تهيا لليمين وجازم بحلف على انه ما باع بخمسة عشر وانما باع بعشرين لا ما احلفه انا ولا احلف انا وانما اخذها بعشرين هذا حسن او قال البائع اذا ما دام ردت الى الايمان وانا باحلف يمين من شان الفرق بين الخمسة عشر والعشرين مثلا اذا حلفت صارت السلعه بخمسة عشر إذا حلفت صارت بعشرين وإذا ما حلفت صارت بخمسة عشر إلا خلى بخمسة عشر ولا أحلف أو خلى بعشرة أو نفرض أنها تالفه يا أخي ولا أحلف الحلف ليس بسهل وقال لا تحلفوني ولا تحلفوا صاحبي والسلعة كيفما أراد إن أرادها بخمسة عشر أو أقل من ذلك ما عندي معنى هكذا ينبغي للمسلم هذا أولى وأحرى وقد تكون الأيمان مثلا على درهم واحد أو درهمين وقد تكون على ملايين مثلا واليمين هي هي والعقوبة على الشيء اليسير مثل العقوبة على الشيء الكثير كما سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك يعني عود سواك نعم وإن حلفا ثم رضي احدهما بما قال الاخر اجبر على القبول لانه قد وصل اليهما الدعاه فان حلفا حلف البائع